يَعْلَمُ مَا يَجُفُّ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَنْبُتُ مِنْهَا وَمَا يُرْجَمُ مِنْهَا وَمَا وَمَا يَخْرُجُ فِي 117. قال الذين كفروا لا تأتين الساعة 118. قل بلى وربي لتأتينكم علي Oh! Uh... مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراح وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد